كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دل في ضمنه وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير أنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا إن فتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يقل أحد من رحمته طرفه عين عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره مم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه القاعدة الحادية عشرة ويتتعلق بدلالات الألفاظ ومن المعلوم والمتقرر أن الألفاظ لها ثلاث دلالات دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على كامل معناه وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على بعض معناه وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه معنى اللفظ فهذه أنواع الدلالات الثلاثة دلالة مطابقة ودلالة تضم ودلالة التزام والشيخ رحمه الله تعالى يتحدث هنا في هذه القاعدة عن دلالة الالتزام. يتحدث عن دلالة الالتزام وهي النوع الثالث من أنواع دلالات الألفاظ. ويذكر أن دلالة الالتزام التي تؤخذ من لوازم الألفاظ في كتاب الله وكذلك في سنة النبي. عليه الصلاة والسلام كلها حق وما دل عليه كلام الله جل وعلا سواء بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام كل ذلك حق وكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى عن دلالة الالتزام خاصة يقول كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة هذا النوع الأول من أنواع الدلالة ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وعرفنا أن المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى وما دخل في ضمنها هذا النوع الثاني من أنواع الدلالة وهو دلالة التضمن وعرفنا أن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه فيقول الشيخ كما المفسر يراعي في دلالات الألفاظ المطابقة والتضمن فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني أي يراعي دلالة الالتزام فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها بمعنى أنها مستفادة من اللفظ لزوماً لا مطابقة ولا تضمن استفاده من اللفظ أو اللفظ يدل عليها دلالة لزوم لا دلالة مطابقة وتضمن ودلالة اللزوم هي حق كما أن دلالة المطابقة والتضمن أيضا حق لأن كلام الله جل وعلا حق ولازم الحق حق لأن كلام الله جل وعلا حق ولازم الحق حق لكن بقيت مهم للغاية نبه عليه أهل العلم الا وهو إن صح أنه لازم لازم الحق حق إن صح أنه لازم وهذا أمر سياتي التنبيه عليه في تقرير المصنف رحمه الله تعالى أما أن يأتي شخص إما أن يكون عنده سوء فهم أو أن يكون عنده سوء قصد أو أن يكون عنده الأمران معا سوء الفهم وسوء القصد ثم يدعي أشياء ليست بلازمة من كلام الله سبحانه وتعالى يدعي أنها من لازم كلام الله ويطالب بإثباتها هذا ترد عليه لأن لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق إن صح أنه لازم أما إذا كان مجرد دعوة يدعيها سيء فهم أو سيء قصد لا تقبل منه ولهذا يحتاج في معرفة دلالة الالتزام إلى صحة هذين الأمرين على وهو سلامة الفهم وحسن القصد سلامة الفهم وحسن القصد أما إذا وجد في الإنسان سوء فهم أو سوء قصد فإنه سيجنح ويبعد بالنصوص عن دلالاتها ويقرر امورا لا تمت إلى النصوص بصلة ومثل هذا لا لا يقبل بل هو مردود على صاحبه وكثيرا ما يأتي في كتب أهل الباطل من أهل الكلام وغيرهم تقريرات يجعلونها لازمة لكلام الله سبحانه وتعالى ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويبنون عليها أمورا وفي في حقيقتها غير صحيحة وليست لازمة من كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام الشاهد أن هذه قاعدة عظيمة جدا ونافعة ومفيدة ولا بد فيها من حسن فهم وسلامة قصد قال رحمه الله هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها هذه قاعده من أجل قواعد التفسير وأنفعها لماذا لأنك لو اقتصرت في الدلالات دلالات القرآن ودلالات السنة على دلالة المطابقة ودلالة التضمن ضاع منك كثير من الفوائد المأخوذة من أدلة الكتاب والسنة استنباطا وفهما المأخوذة من الكتاب والسنة استنباطا وفهما فتضيع أشياء كثيرة وتفوت على الإنسان أما إذا أعمل هذه الدلالة باعتدال وبانضباط وبمراعات صحيحة لدلالات الألفاظ مع حسن فهم وحسن قصد ظهر له من أنواع العلوم والمعارف والفوائد والأحكام شيئا لا يظهر لمن لم يكن مراعيا لهذه القاعدة القاعده العظيمة. قال وتستدعي قوة فكر تستدعي قوه فكر وحسن تدبل وصحة قصد لاحظ هذه الأمور الثلاثة يعني هذه القاعدة تتطلب ممن أراد أن يعمل هذه القاعدة أن يعمل فكره في النص والتأمل فيه إعمالا قويا يحسن الفكرة والتأمل والتدبر في النص بمعنى أن ينظر في دلالة النص وينظر أيضا في الأمور التي يتوقف حصول الحكم المطلوب في النص عليها وما لا يتم تحقيق هذا الحكم إلا بها ونحو ذلك ليخرج بأحكام مستفادة من هذا النص عن طريق اللزوم قال وحسن تدبر أي أن يحسن في تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى والامر الثالث قال وصحه قصد وصحه قصد لان من فسد قصده من فسد قصده فإنه سيحمل النصوص ما لا تحتمل من فسد قصده سيحمل النصوص ما لا يحتمل تحتمل وكل شيء في نفسه يدور من المفاهيم الفاسده والاعتقادات الباطلة يحاول أن يجعل النصوص دالة عليها بطريق اللزوم أو اللازم الباطل الفاسد فيحاول أن يطوع النصوص لتكون دالة على هذا الفهم الذي أو الاعتقاد الذي يعتقده وهذه طريقة أهل الضلال طريقة أهل الضلال في تعاملهم مع كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا لا بد في تطبيق هذه القاعدة وإعمالها من حسن القصد بأن يكون قصد الإنسان سليما ليس عنده زيغ في اعتقاده أو انحراف في دينه أو ضلال في فهمه قال فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه فالله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن الكريم عليم بذلك كله عليم بذلك كله بمعنى لو كان شيء من هذه ليست لازما من كلامه لبين ذلك سبحانه وتعالى لعباده فبين ذلك سبحانه وتعالى لعباده لأنه عليم بكل شيء عليم سبحانه وتعالى بكل شيء علمه محيط بما في القلوب محيط بما يفهم من كلامه جل وعلا محيط بما تتضمنه المعاني وما يتبعها وما يتقدمها محيط سبحانه وتعالى بما يتوقف قيام الحكم الذي أمر به عليه كل ذلك محيط جل وعلا علمه به فهذا يستفاد من أن دلالة اللازم حق في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بقيد لا بد منه ألا وهو إن صح أنه لازم إن صح أنه لازم أما الدعاوى الباطلة الزائفة التي يدعيها أهل الضلال ويزعمون أنها من لازم كلام الله أو من لازم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذه ترد عليهم كيف السبيل الى تطبيق هذه القاعدة يقول الشيخ رحمه الله والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع يعني طريقة الاستفادة من دلالة اللزوم أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني والمراد بقوله أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني أي مطابقة وتضمنا أي مطابقة وتضمنا تفهم الدلاله التي دل عليها اللفظ عن طريق المطابقة وهي دلالة اللفظ على كامل المعنى وأن تفهم أيضا ما دل عليه اللفظ بدلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى وعندما نصل إلى الأمثلة التي ذكر الشيخ وضح بالمثال دلالة المطابقة والتضمن والالتزام قال أن تفهم ما دل عليه اللفظ من من المعاني فإذا فهمته فهمتها فهما جيدا يعني فهمت ما دل عليه اللفظ من المعاني مطابقة وتضمنا فهما جيدا عندئذ أصبحت مطابقة مهيئا لأن تفهم دلالة اللزوم أصبحت مهيئا لأن تفهم دلالة اللزوم أما الذي لم يفهم دلالة الخطاب ودلالة اللفظ مطابقة أو تضمنا ثم أراد أن يدخل في دلالة اللزوم سيخطئ ولا بد. لأن دلالة اللزوم مبنية على فهم ما دل عليه اللفظ مطابقة وتضمنا قال فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وما ينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكه جيدة في الغوص, على المعاني الدقيقة في الغوص على المعاني الدقيقة هذه الطريقة التي من خلالها تفهم دلالة اللزوم وهذا تطبق في جميع الآيات سواء في الآيات المتعلقة بجانب الأخبار أو الآيات المتعلقة بجانب الأوامر والنواهي عندما ينهى الله سبحانه وتعالى مثلا عن شيء يفهم هذا الذي نهى الله عنه فهما واضحا سليما بدلاله المطابقه ودلالة التضمن ثم بعد ذلك ينظر في الأمور التي يتوقف تطبيق هذا الذي نهى الله عنه عليه فيجعله فيجعل اللفظ دالا عليه دلالة التزام دالا عليه دلالة التزام مثلا نهي الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن عن الزنا، نهيه عن عن الزنا، أو كذلك ثناؤه على عباده المقربين ببعدهم عنه، ولا يزنون. هنا يفهم من هذا اللفظ دلاله دلالته على. على معناه دلالة المطابقة والتضمن وأيضا يفهم منه عن طريق اللزوم النهي عن أمور عديدة لم يصرح اللفظ بالنهي عنها لكنها مستفادة منه لزوما كان يقول القائل يحرم على الإنسان النظر المحرم لأن الله نهى عن الزنا نهى عن الزنا والنهي عنه نهي عن كل أمر يفضي إليه. هذه هذه دلالة التزام ليست دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن. ياخذها المتأمل بدلالة الالتزام ما لا يتم الواجب إلا به فواجب قول ما لا يتم الواجب به إلا فهو هذه أمور تستفاد عن طريق دلالة الالتزام ليست مستفادة لا عن طريق دلالة المطابقة ولا عن طريق دلالة التضمن. وإنما هي مستفادة عن طريق دلالة الالتزام قال فإن القرآن حق الشيخ يستدل للقاعدة يقول فإن القرآن حق ولازم الحق حق ولازم الحق حق هنا نضيف الكلمة التي نص عليها أهل العلم ومستفادة من كلام الشيخ سابقا إن صح انه لازم ولازم الحق حق إن صح أنه لازم أما إذا كان هذا اللازم مدعى من سيء فهم أو سيء قصد هذا يكون مردودا عليه وليس مقبولا منه ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق وهنا تبدأ تنفتح للإنسان أبواب دلاله الالتزام من طريق ما يتوقف عليه كلام الله وايضا من طريق ما يتفرع عنه من أمور وأحكام تستفاد منه عن طريق التأمل فيما يتفرع على هذا اللفظ الذي استفيد منه الحكم مطابقة وتضمن ثم انتقل إلى الجانب الآخر وهو الاستفاده منه بدلالة الالتزام قال فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا هنا أيضا ينبه الشيخ على جانب وهو أن هذا الفهم يتفاوت الناس فيه بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم وبحسب ما يصحبهم من توفيق الله ومنه سبحانه وتعالى وإلا احيانا قد يطالع الانسان في النص عشرات المرات لا يظهر منه لا يظهر له منه معنى وينظر إليه آخر مرة مرتين متدبرا وينفتح له فيه معاني بحسب ما اتاه الله عز وجل من الفهم والعلم وبما بحسب ايضا ما استصحبه او تيسر لهم من التوفيق توفيق الله عز وجل وعونه وفتحه قال إن فتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضيحية ولنمثل لهذا الأصل امثله توضيحية يأتي الآن الشيخ بأمثلة يوضح من خلالها كيف نستفيد من دلالة الالتزام قال منها في أسماء الله الحسنى أسماء في أسماء الله الحسنى. القاعدة التي هي دلالات الألفاظ وأن الألفاظ تدل انواعا ثلاثة من الدلالات مطابقة وتضمن والتزام هي أيضا تطبق في الأسماء الحسنى. كل اسم من أسماء الله الحسنى، فإن كل اسم من أسماء الله الحسنى، فإن المعاني المستفادة من هي بهذه الأنواع الثلاثة من الدلالة بهذه الأنواع الثلاثة من الدلالة المطابقة والتضمن والالتزام ونأخذ المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله الرحمن الرحيم إسمان لله عز وجل هذان الإسمان إن أخذت منهما دلالتهما على الذات ذات الله وعلى صفة الرحمة فالدلالة حينئذ مطابقة لأن اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام وأوصاف اعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني فإذا أخذت من اسمي الرحمن الرحيم الدلالة على الذات وصفة الرحمة معا فالدلالة حينئذ مطابقة لأن, لأن هذه الدلالة الآن هي دلالة اللفظ على كامل معناه وإن أخذت من هذا الاسم الرحمن الرحيم أخذت من هذين الاسمين الرحمن الرحيم الدلالة على الذات فقط أو أخذت منهما الدلالة على صفة الرحمة فقط فهذه تسمى دلالة تضمن لأن مما يتضمنه اسم الله الرحمن إثبات الرحمة صفة له مما يتضمنه اسم الله الرحمن إثبات صفة الرحمة له لكن إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى هل هي كامل دلالة هذا الاسم لا هي بعض دلالته فاذا الاستدلال هنا يسمى تضمن. الاستدلال هنا يسمى تضمن إن جئت إلى نوع آخر من الاستدلال قلت مثلا ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى دليل على أنه حي ودليل على أن له إرادة هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى دلالة التزام لأنك استدللت من هذا اللفظ على أمر خارج معناه وإنما هو مأخوذ من هذا اللفظ عن طريق اللزوم يلزم من كونه رحمانا أن يكون حيا وأن يكون له إرادة وأن يكون له كذا وكذا من الصفات فهذه تسمى دلالة الالتزام يقول منها في أسماء الحسنى الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسأة رحمته قوله فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسأة رحمته هذا الاستدلال الذي ذكر الشيخ هنا هل هو مطابق أو تضمن تضمن لأن الآن الشيخ أخذ منها بعض المعنى بعض المعنى لا كامل المعنى فالدلالة هنا تضمن قال فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسأت رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين هذا كله الآن ماشي في دلالة الإيش التضمن عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته الآن دخلنا في دلالة الالتزام يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته هذه الآن خمس صفات استفدناها من إثبات الرحمة صفة لله لكن هل هذه الخمس الصفات أخذناها من هذا اللفظ مطابقة لا تضمنا لا أخذناها منه التزاما أخذناها منه بدلاله الالتزام ولولا اعمال هذه الدلالة دلاله التزام لفات الإنسان خيرا كثيرا سواء في باب الاسماء والصفات او في باب الاحكام والاوامر والنواهي كما سياتي امثله لاحقه عند الشيخ لماذا لماذا قلنا ان الرحمه دلت على كمال الحياة وكمال القدرة وإحاطة العلم ونفوذ المشيئه وكمال الحكمة لماذا قلنا انها دالة على هذه الصفات؟ قال لتوقف الرحمة على ذلك كله لتوقف الرحمة على ذلك كله يعني الرحمة متوقفة في ثبوتها على ثبوت هذه الصفات أن يكون حيا أن يكون له إرادة أن يكون حكيما فثبوت الرحمة له متوقفة على متوقفة على ثبوت هذه الصفات، فأخذناها بطريقة دلالة الالتزام لأن لأن هذا الأمر متوقف في ثبوته عليها، ولهذا الشيخ قبل قليل قال ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما على الحق حق هذا هذا الآن داخل. في تحت قوله وما يتوقف على الحق حق لأن يتوقف أو ثبوت الرحمة صفة تتوقف على ثبوت الحياة وثبوت الإرادة وثبوت العلم وثبوت الحكمة وثبوت القدرة إلى غير ذلك من الصفات مما ذكره رحمه الله ومما لم يذكره. أيضا لو أخذت مثلا اسم الله عز وجل السميع أو اسمه السميع البصير. وقلت ثبوت السمع والبصر لله دليل على ثبوت حياته إثباتك للحياة من خلال هذين الاسمين هو عن طريق دلالة الالتزام قال ثم استدلنت بسعه رحمته على أن شرعه نور ورحمة الآن لو جئت أيضا تستفيد فائدة أخرى من دلالة الالتزام وقلت ثبوت الرحمه صفه لله ثبوت الرحمه صفه لله دليل على انه لا يامرنا باي امر الا فيه رحمه دلاله صحيحه او لا صحيحه فلو قلت شرع الله كله رحمه لانه رحمن لو قلت شرع الله سبحانه وتعالى كله رحمه كل شيء امرنا الله سبحانه وتعالى هو رحمه لأنه رحمن هذه دلالة, دلالة ماذا؟ التزام وهي دلالة صحيحة هذه دلالة صحيحة عندما تأتي إلى أفعال الله سبحانه وتعالى أو أوامره أو شرعه وتقول كله رحمة أو تقول شرعه كله حكمة هذا كله السلال صحيح مأخوذ من أسمائه الحسنى عن طريق دلالة اللزوم قال ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه ومن مقتضاه وأثره لأن المكتضى اسمائه ومن آثار اسمائه سبحانه وتعالى فيعلل جل وعلا كثيرا من الاحكام الشرعية بأنها رحمة بالعباد ولطف منه سبحانه وتعالى بالعباد هذا الآن مثال في باب الأسماء الحسنى وفي القواعد التي قرر فيها أهل العلم يتعلق بأسماء الله الحسنى يذكرون هذه القاعدة يقول أسماء الله الحسنى تدل ثلاث دلالات مطابقة وتضمن والتزامنا ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم اضاعتها والتفريط والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها هذا أيضا مثال لدلالة الالتزام قال منها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمرنا هنا جل وعز بأمرين وسيتحدث عن كل منهما الشيخ رحمه الله باعمال دلالة الالتزام الأول أداء الأمانة قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها أمر بأداء الأمانة أداء الأمانة في حقيقة فعله أن تأخذ الأمانة وتسلمها إلى صاحبها هذا أداء الأمانة لكن لو قال لك قائل لو قال لك قائل وعندك أمانة لشخص ما قال لا تضعها في مكان يعرضها للسرقة لا تضعها في مكان يعرضها للسرقة لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها استدلاله صحيح او لا؟ سدلاله صحيح وإن لم يدل اللفظ عليه مطابقة ولا تضمنا لكنه يدل عن طريق الالتزام لأن الله أمرنا بأداء الأمانة إذا من مقتضى هذا الأمر أو ما يستلزمه هذا الأمر أن أحفظ الأمانة فكل ما لا يتحقق أداء الأمانة إلا به فهو مأمور به في الآية عن طريق دلالة الالتزام عن طريق دلالة الالتزام ما لا يتوقف أداء الواجب عليها وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الأمانة لا يمكن أن يؤديها إذا كان يعرضها للضياع أو يعرضها للتلف أو يعرضها للفساد هذا لا يمكن أن يؤدي الأمانة إلى أهلها ولا يمكن أن يفعل هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به يقول الشيخ فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانة كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات من أين استدللنا هذا الاستدلال؟ حفظ الأمانات يعني من أين استدلنا من هذه الآية تحديدا على وجوب حفظ الأمانات لأن أداء الأمانة لا يمكن أن يكون إلا بحفظ الأمانة فما لا يمكن أن يؤدى ما أمرنا به إلا به فهو واجب علينا ومستفاد تدل عليه الآية دلالة صحيحة عن طريق الالتزام قال وعدم إضاعتها استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك فهذه الاشياء كلها مستفادة من طريق دلالة الالتزام المثال الثاني في الآية ان واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بالعدل لو قال قائل قوله سبحانه وتعالى إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل دليل على وجوب العلم فيما يريد الإنسان أن يحكم به. بمعنى لو قال قال لا يجوز لك أن تحكم في مسألة ما إلا وعندك فيها علم شرعي لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل استدلاله صحيح ولا لا؟ صحيح لأنه لا يمكن أن يحكم إنسان بالعدل إلا أن يكون عنده علم فيما يحكم به فإذا الآية تدل على وجوب العلم فيما سيحكم الإنسان به أما إذا لم يكن عنده علم كيف كيف يتأتى منه حكم بالعدل وهو فاقد للعلم وفاقد الشيء لا يعطيه وفاقد الشيء لا يعطيه إذن استدلالنا على وجوب العلم فيما سيحكم الإنسان به لأن على وجوب العلم فيما سيحكم الإنسان به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 فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك مثل أن يكون قاضي يقضي في أحوال المسلمين وأقضيتهم المتنوعة فلا يكون في هذه الرتبة رتبة القضاء إلا إذا كان عنده من العلم ما يؤهله لذلك وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية بعض الأمور الجزئية يعني في قضايا محدودة معينة هنا لا يشترط أن يكون عالما مثل العلم الذي عند القاضي يؤهله للحكم في كل القضايا لكن يشترط أن يكون عنده علم في هذه القضية المعينه التي سيدخل فيها حكما يمثل الشيخ قال كالشقاق بين الزوجين تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها الآن لما يختار حكما من أهله أو حكما من أهلها ثم يؤخذ من أهله أو من أهله رجلا مغفلا لا يفهم ولا يعي ولا يحسن الأمور هل ينتظر من مثله أن يحكم بالعدل ابدا فإذا لا يمكن أن يحكم بالعدل إلا أن يكون عنده فهم وعنده علم في هذا الأمر الذي سيكون داخلا فيه أو حكما فيه قال كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصل إليها أما إن دخل شخص ليس عنده هذا العلم ولا عنده هذه المعرفة ربما يؤدي إلى زيادة الخلاف وزيادة الشقاق وهذا كم يحصل في الأسر وفي البيوت عندما يدخل في الحكم بين المختلفين في الأسرة رجلا أرعا أو سيء التفكير أو سيء التصرف فيبدأ بإثارة الشقاب وزيادة الخلاف وتجد احيانا يلزم مثلا طرفه بأمور يقول لا تقبل منه إلا أن يعطيك كذا وكذا وأن يفعل كذا ويعقد الأمور مما يجعل الهوى أو الفرقة تزداد بين الطرفين فإذا قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل هذا يدل على وجوب العلم إن كان الذي سيحكم بين الناس سيكون حاكما عاما في أقضيتهم وفي شؤون مختلفة فهذا يدل على أن وجوب أن يكون عنده علم يؤهله في أمور الشريعة المتنوعة وإن كان مطلوبا منه الحكم في جزئية أن يكون عنده علم في هذه الجزئية التي سيدخل حكما فيها ولهذا احيانا بعض الناس وهذا فيه خير للمجتمعات بعض الناس يتخصص في جانب مثل الإصلاح بين الزوجين يتخصص ويبدع في هذا الجانب ويعتني به عناية فائقة ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا كثيرا في الإصلاح بين الزوجين والحكم بينهم فهذا أمر مستفاد من الآية عن طريق دلالة الالتزام نعم وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدعى الأمر الذي يعرفه وهذه أيضا فائده نفيسة جدا في استفاد بدلالة الالتزام. الآن وجوب العلم وجوب العلم أو علم المسلم بالفرائض ليفعلها والمحرمات ليجتنبها هذا يؤخذ من آيات عديدة فيها الأمر بالعلم وهذه تكون دلالة مطابقة لكن يقول الشيخ أيضا يمكن أن نستفيد هذا الأمر عن طريق دلالة الالتزام فنقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر أمرنا بالصلاة أمرنا بالحج أمرنا بالصيام أيضا نهانا عن نواهي نهانا عن الربا نهانا عن الزنا نهانا عن السرقة نهانا عن العقوق نهانا عن أمور كثيرة نهانا عن الغش عن الكذب إلى آخرة الذي لا يعلم ما أمره الله سبحانه وتعالى به هل يتأتى منه أن يفعل المأمور لا الذي لا يعلم ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه هل يتأتى منه ترك المنهي ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي يعني كيف يتقي المحرمات من لا يعرفها كيف يتقي المحرمات من لا يعرفها ولا يدري أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليه وناه عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور الذي لا يدري ما هو المحدث كيف يتجنب البدع كيف يستطيع أن يطبق هذا الحديث إياكم ومحدثات الأمور ولا يدري ما هي البدع ولهذا تجد بعض الناس يمارس بعض البدع يمارس بعض البدع ويواضب عليها ويقرأ أحيانا هذا الحديث أو يقرأ عليه إياكم محدثات الأمور ثم يقول في نفسه الحمد لله أنا بعيد عن البدع يقول في نفسه الحمد لله أنا بعيد عن البدع وسليم منها ولا يدري عن نفسه أنه المسكين متلطخ بأنواع من البدع والسبب ماذا السبب أنه لا يدري ما هي البدع لا يدري ما هي البدعة ويقع في أشياء من البدع يفعلها وهو لا يدري فكيف, فكيف يتأتى من مثل هذا أن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم من محدثات الأمور أي احذروها وهو يجهل بدعه ما هي أعظم من ذلك الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في آيات كثيرة جدا كيف يجتنب الإنسان الشرك وهو لا يدري ما هو الشرك كيف يجسنبه ولهذا تجد بعض الناس ربما يقع في صور من الشرك في صور من الشرك وإذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به يقول الحمد لله الذي عافانا من الشرك ولا لا يدري أنه ربما وقع في صور من الشرك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها إذن لو استدللنا هذا شاهد المقال لو استدللنا على وجوب العلم بمثل قوله إن الله لا يغفر من يشرك به وبمثل قوله والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزون قلنا هذه الآيات دليل على وجوب العلم استدلالنا صحيح أو غير صحيح صحيح استدلال صحيح بدلالة الالتزام لأنه لا يمكن الإنسان أن يجتنب الشرك ولا أن يجتنب البدع ولا أن يجتنب المعاصي ولا أن يفعل الواجبات إلا بالعلم. فهذه فهذا استدلال صحيح قوله أقيم الصلاة هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به إذا لم نتعلم كيف نقيم الصلاة أتم الحج وأتم الحج والعمرة لله إذا لم نتعلم صفة الحج كيف نحج حجا صحيحا فإذا هذه فائدة دلاله الالتزام أو من فوائد دلالة الالتزام أنه دل على وجوب العلم الشرعي في ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وفي أيضا العلم الشرعي فيما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه يقول الشيخ في الأخير آخر الجملة قال فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه كيف يتصور ان يمتثل الجاهل الذي لا الامر الذي لا يعرفه لا يمكن لا يتصور أن يمتثل امرا لا يعرفه شخص قيل له الله عز وجل يقول اقيم الصلاه صلي ولا يعرف الصلاه شروطها واجباتها اركانها كيف يمتثل هذه الايه كيف يمتثلها لا يستطيع أحد أن يمتثل قول الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة إلا بالعلم فدل قوله جل وعلا وأقيم الصلاة على وجوب العلم دل على وجوب العلم قوله وأقيم الصلاة دل على وجوب إقامة الصلاة تضمنا و و ومطابقه و ودل على وجوب العلم التزاما ودل على وجوب العلم التزاما الجانب الآخر يقول الشيخ أو يدع الأمر الذي يعرفه أي كيف يتصور أن يدع الأمر الذي يعرفه؟ فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ هذا كله غير غير متصور نعم. يعني يدع الأمر الذي يعرفه ربما غير واضحه لبعض الاخوه يعني مثلا شخص يعتقد في شيء أنه مباح يعتقد في شيء أنه مباح حد معرفته له أنه مباح وجئته وقلت يا أخي اترك هذا لا تفعله هل يتركه وهو, وهو, وهو, وهو حد معرفته له أنه مباح هل سيتركه؟ لا يتركه لأنني يعتقد أنه مباح لكن لو حصل له العلم وعلم أنه محرم تركه لعلمه بحرمته فكيف يتصور الإنسان أن يترك الشيء الذي حد علمه في أنه مباح حد علمه في أنه مباح يكون امرا محرما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه هو لا يعلم بذلك وحد فهمه له أنه مباح وجئت وقلت له اترك هذا الأمر لا يقبل منك لكن لو تبين له بالدليل الشرعي أنه محرم ربما أنه ينصع لذلك نعم. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر به وينهى عن هذا ليأمر بهذا وينهى عن هذا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به والعلم بضد ذلك متقدم على تركه استحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا هذا كلام عظيم جدا وهو في نفسه متضمن قواعد في قواعد في الباب نفسه يقول وكذلك أمره لعباده أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر في آيات أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالأمر المعروف عن المنكر وفي آيات اثنى فيها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لو قال قائل هذه الآيات تدل على وجوب معرفة المعروف ووجوب معرفة المنكر صحيح أو غير صحيح صحيح لأنه لا يمكن أن يأمر بالمعروف إلا من عرف المعروف ولا يمكن أن ينهى عن المنكر إلا من عرف المنكر أما من لم يعرف المعروف ولم يعرف المنكر كيف يأمر بمعروف لا يعرفه هو وكيف ينهى عن منكر لا يعرفه ايضا يقول الشيخ قال يتوقف ذلك على العلم معروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا قال فما لا يتم الواجب إلا به فواجب هذه قاعدة ما لا يتم الواجب به فهو واجب هذه قاعدة وهي أيضا تفيد في باب تقرير دلالة الالتزام قال وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب ما لا يحصل ترك المنهي عنه به إلا فواجب مثلنا قبل قليل بالنهي عن الزنا فكل ما لا يتأتى ترك الزنا والبعد عنه إلا به فهو واجب يجب على العبد أن ينصاع وان يمتثل قال فالعلم بالايمان والعمل الصالح متقدم على القيام به العلم بالايمان والعمل الصالح متقدم على القيام به العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل وهذه ايضا قاعده من قواعد الشريعه العلم قبل القول والعمل قال الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بدأ بالعلم قبل القول والعمل لأنه مقدم لأنه مقدم وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بثلاث دعوات يقول اللهم من يسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بدأ بماذا بالعلم النافع بدأ بالعلم النافع اول ما بدأ يدعو قال اللهم من يستلك علما نافعا ثم قال ورزقا طيبا وعملا متقبلا لماذا بدأ بالعلم النافع لأنه مقدم هل يستطيع أن يميز إنسان بين رزقا طيب وخبيث إلا بالعلم؟ وهل يستطيع أن يميز بين عمل صالح أو طالح إلا بالعلم ما يمكن ولهذا العلم مقدم ومن دخل في كسب الرزق أو دخل في باب العمل والتقرب الى الله بدون علم سيخطي هنا ويخطي هناك ولهذا العلم ضرورة في طلب الرزق وضرورة في التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى فمن كان يطلب الرزق بلا علم ولا فهم وأيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلا علم ولا فهم سيقع في أخطاء ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح سيقع في أخطاء وأخطاء يجره إليها جهله جهله بدين الله سبحانه وتعالى وربما كان له شيء من النصيب من قوله قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال والعلم بضد ضد ذلك متقدم على تركه لاستحاله ترك ما لا يعرفه العلم بضد ذلك ضد ذلك الإشارة هنا إلى الإيمان والعمل الصالح. الاشاره بقول ضد ذلك إلى الإيمان. ما هو ضد الإيمان؟ الكفر. وما هو ضد العمل الصالح؟ العمل الفاسد. فايضا كما أننا مطالبون كما أننا مطالبون بالعلم بالإيمان والعمل الصالح من أجل أن نفعله، فإننا كذلك مطالبون بمعرفة ضده وهو الكفر. والعمل الفاسد من أجل أن يجتنبه، كما أن المسلم مطالب بمعرفة الإيمان والأعمال الصالح والأعمال الصالحه ليفعلها ويطبقها، فإنه كذلك مطالب بمعرفة ضد ذلك من أجل أن يجتنبه. كيف يجتنب الكفر من لا يعرف الكفر؟ وكيف يجتنب البدع من لا يعرف البدع؟ وكيف يجتنب الكبائر من لا يعرف؟ الكبائر ولأجل هذا كتب اهل العلم كتبا في التحذير من الشرك وكتبا في التحذير من بدع وكتبا في التحذير من الكبائر لأنها لا يمكن أن تجتنب إلا إذا علمت فأما العبارة الشيخ يقول العلم بضد ذلك يعني ضد الإيمان وهو الكفر وضد العمل الصالح والعمل الفاسد متقدم على تركه ما معنى متقدم على تركه؟ يعني متقدم على تركك للكفر وتركك للبدع وتركك للكبائر أن تكون عالما بها إن لم يكن الإنسان عالما بهذه الأشياء كيف يتاتى منه تركها ولهذا قال متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا انتبه العبارة الأخيرة فإنها دقيقة قال الاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا يعني ان يكون قاصدا للترك ومتقربا إلى الله سبحانه وتعالى به نعم قد يترك الإنسان مثلا الزنا لعدم شهوته أو لعدم رغبته أو لعدم قدرته أو غير ذلك من أغراض لكن من هو الذي يترك الزنا خوفا من الله وخوفا من سخط الله وخوفا من عقاب الله من هو؟ الشخص الذي عرف حرمه الزنا وعرف عقوبات الله سبحانه وتعالى له وقل مثل ذلك في الأشياء الأخرى في الأشياء الأخرى نعم قد يتركها الإنسان قد, قد يتركها الإنسان لكن تركه لها ليس بقصد التخرب ولا بقصد الخوف من الله سبحانه وتعالى أو, أو نحو ذلك وإنما يتركها إما اتفاقا أو يتركها مثلا مجاملة لأناس أو يتركها لعدم القدرة على ذلك ممكن أن يحصل مثل هذا الترك لكن هل يمكن أن يحصل ترك للمعاصي خوفا من الله وخوفا من عقابه إلا إذا كان العبد على علم بتحريمها وعلم بالأدلة الدالة على النهي عنها وذكر عقوباتها نعم ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها الآن هذا المثال يوضح لنا طريقه الاستدلال من الجهتين من جهة الدلالة دلالة المطابقة والتضمن ومن جهة دلالة الالتزام مثلا هذه الأمور التي ذكر تعلم الرمي تعلم الركوب آلات الحرب إلى آخر ذلك هذه الأشياء إن استدللت عليها بقول الله سبحانه وتعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه فالدلاله هنا دلاله مطابقه ودلاله ايضا تضمن لكن ان اردت ان تستدل لهذه الاشياء بالايات التي فيها الأمر بالجهاد وقلت الجهاد اصلا ما يمكن أن يكون إلا بتعلم الرمي إلا بالاستعداد البدني إلا بوجود الاته إلا بكذا وكذا استدلالك هنا التزام استدلالك هنا التزام إن استدللت على هذه الأشياء بقول وعدوا لهم ما استطعتم هذه أخذتها من دلاله الله في واستدللت وإن على هذه الأمور نفسها بالآيات التي تحث على الجهاد فاستدلالك استدلال التزام ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على على من كذب بمنزلة آياته وأدله إذا قرأت الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وقلت هذه الآية دليل على فضل العلماء ودليل على مكانة العلماء ودليل على عدالة العلماء ودليل على أن العلم إنما يتلقى من العلماء استدلالك صحيح أو لا؟ استدلالك صحيح لأن استشهاد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم على توحيده على توحيده الذي أعظم الأمور واجلها على الاطلاق. هذا وحده دليل على مكانة أهل العلم وعدالتهم لأن الله عز وجل استشهد بأهل العلم على توحيده هذا من ناحية وناحية أخرى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته هذا كفى به شرفا وفضلا ونبلا لأهل العلم ودلالة على عدالة أهل العلم إذن استدلالنا بهذه الآية على عدالة العلماء استدلالنا في هذه على عدالة العلماء هو استدلال بطريق الالتزام وهو صحيح ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة واخلاق فاضلة لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به كما إذا سأل, سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه أيضا قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما في ذكر صفات الرحمن في آخر سورة الفوقان وجعلنا للمتقين إمامة. ما المراد بالإمامة؟ ما المراد بالإمامة التي يسأل عباد الله أو عباد الرحمن أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى عليها أو من أهلها؟ وجعلنا للمتقين اماما ما هي الإمامة؟ ربما يوجد من الناس من يقصر فهمه في هذا الباب؟ و ويفهم من قوله واجعلنا للمتقين اماما أن يكون في, في مسجد يأم المصلين وله راتب مناسب ويدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ويظن ان هذا هو المعنى المراد ويظن أن هذا هو المعنى المراد واجعلنا للمتقين إماما ويكرر هذه الآية ويكرر في الحاحية ولا يفهم منها إلا هذا المعنى بينما الآية أمرها أجل وأعظم وأكبر من هذا بكثير واجعلنا للمتقين إماما عندما تدعو بهذه الدعوة كأنك تطلب من الله عز وجل أن يسر لك أن تجتمع فيك صفات الخير أن تجتمع فيك صفات الخير من صدق ووفاء وأمانة وإلى آخرة أن تجتمع فيك صفات الخير بحيث أن تكون إمام للمتقين أي خصلة من خصال الخير تكون قدوة لهم فيها ولا يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العالية إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير وكان محافظا على الخير من أبوابه هذا معنى قوله واجعلنا للمتقين إماما وهي دعوة عظيمة جدا إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بها فكأنك طلبت لنفسك من الله أن يكرمك بأن يجمع لك صفات الخير أن يجمع لك صفات الخير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 في دعائك واجعلنا للمتقين اماما كانك سالت الله العلم النافع وسالت العمل الصالح والاخلاق الفاضله والاداب الكاملة والمعاملات الطيبه كلها داخله تحت واجعلنا للمتقين اماما قال لان سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به ولما لا يتم الا به فانت اذا سالت الله ان يجعلك إمام المتقيين ما يمكن أن يكون أحد إمام المتقين وليس عنده علم وليس عنده علم لا يمكن أن يكون الإمام المتقين وليس عنده أخلاق فإذا ما لا يتم هذا الأمر إلا به فهو داخل فيه ويشمله كما إذا سأل الله الجنة مثال توضيحي كما إذا سأل الله الجنة واستعاد به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه عندما تقول الله من يسألك الجنة هذا يتضمن سؤال الله الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات الزاكرة التي يسبب لدخول الجنة وإذا قلت اللهم من يعود بك من النار هذا أيضا يتضمن الإعادة من الأعمال التي تفضي بأصحابها إلى النار نعم ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح واثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت هذا أيضا مثال آخر أمر الله بالصلاح والإصلاح بالصلاح أي صلاح الإنسان في نفسه والإصلاح إصلاحه للآخرين فأمر الله بالصلاح والإصلاح يقول يستدل به على أن كل ما فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في هذه الآيات التي فيها الأمر بالصلاح والإصلاح وهو داخل فيها بدلالة الالتزام نعم ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به والأمر بكل ما فيه حسن وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التالف واجتماع الكلمة ونحو ذلك قوله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يعني بشرهم بالجنه بتواب الله إلى هذا يدل على فضل الإيمان وفضل أعمال الإيمان والأمور التي يكمل بها الإيمان كل هذه الأمور مستفاده من قوله وبشر المؤمنين وأيضا قوله حرض المؤمنين على القتال يستفاد منه مثل ما ذكر الشيخ سابقا للسعداد ومعرفة الرمي ومعرفة أمور الجهاد إلى آخر ذلك مستفاده من قوله حرض المؤمنين على القتال لأن هذا لا يتم إلا بمعرفة هذه الأمور، ومر معنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وما يتوقف على ذلك، ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. وهنا يعني الكلمة التي ختم بها، كم غفل عنها أقوام؟ وظلت عن تحقيقها أفهام فزلت بهم الأقدام زللا عظيما عندما دخل أناس في باب الجهاد دخل أناس في باب الجهاد زاعمين أنهم سيطبقون الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لكنهم خرجوا عن هذه القاعدة التي هي التآلف واجتماع الكلمة التآلف واجتماع الكلمة الشيخ يعد التالف واجتماع الكلمة والاجتماع على ولي الأمر جزء من الجهاد فمن نزع اليد من الطاعة وخرج على الجماعة ورفع السيف ودخل في أمور من هذا الباب يدعي أنها من الجهاد هل هذا جهاد مشروع؟ الجواب لا ليس هذا من الجهاد المشروع بل هو خروج عن الجهاد المشروع و. نزع نزع لليد من الطاعة وخروج على الجماعة ومن فارق الجماعة أشهر الحديث نعم من فارق الجماعة قيد شبر جاء فيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من فارق الجماعة قيد شبر ومات ميته جاهلية فهو الآن يمارس أمور يزعم انها من الجهاد لكن هي في المفهوم الشرعي مفارقه للجماعه واذا مات على هذه الحال مات ميته جاهليه نسال الله العافيه والسلامه وفي قراره نفسه أنه مجاهد وأنه يقاتل في سبيل الله بينما هو في الفهم الشرعي الصحيح مفارق للجماعه ولهذا لاحظ الشيخ من علمه وهذه طريقه أهل العلم الراسخين لما ذكر تحريض على الجهاد قال يشمل التحريض على الجهاد الاستعداد والتمرن والشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة من التآلف واجتماع الكلمة لكن إذا تمزقت الكلمة وذهب الناس شذر مدر وكل ركب رأسه وكل مسك السيف بيده ويقول أنا بتاهد على طريقتي يواء لحالي تصبح الأمور فوضى ويختل امن الناس وتنتاك الأعراض وتراق الدماء ويضيع حتى الدين لكن الجهاد الصحيح هو الجهاد المعتبر بقواعده الشرعية وأصوله المرعيه المعروفة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومثل هذا التنبيه الدقيق في هذا الموضع لا يأتي إلا من الأئمة الراسخين والعلماء المحققين أما الإنسان الطائش أو المتسرع أو الذي لم يلم من كافيا وقواعدها وأصولها المعتبرة يزل تزل به القدم في هذا الباب نعم ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على ايصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها وكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته بل تجد بعض الآيات فيها بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق ثم ختم الأمثلة التي يمثل بها لدلالة الالتزام بهذا المثال وهو الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها كيف نبلغها للناس وكيف تصل مثلا في رمضان هل الهلال وأردنا أن نبلغ الناس وعندنا وسائل تيسرت للإبلاغ مثل الإذاعات ومثل الهواتف الهواتف المحمولة وغيرها ووسائل الاتصالات الحديثة هذه الأشياء كلها الاستفادة منها معتبرة وصحيحة وتدل عليها دلالة الالتزام التي هي دلالة شرعية معتبرة أيضا مثلا الاستفاده من مكبرات الصوت لنقل أصوات في المساجد او الدروس العلمية أو نقل المحاضرات عن طريق الإذاعات وغيرها حتى تصل إلى الناس هذا كله معتبر وهي داخلة في نصوص كثيرة ومستفادة من نصوص شرعيه كثيرة عن طريق دلالة الالتزام وكان اول ما ظهرت هذه الأشياء أول ما ظهرت مثل مكبرات الصوت أول ما ظهرت بعض الناس استنكروها استنكروها ولم يقبلوا أن تدخل عليهم في المساجد مثلا يوضع مكبر صوت في المسجد يكون هذا منكر حتى مما يذكر في في هذا الباب الشيخ رحمه الله في في في بلد اذا كان إمام مسجد وكان قاضي البلد وعالم البلد فأول ما جاءت المكبرات أول ما جاءت المكبرات عدد من الناس استنكروها استنكروا أن توضع في المساجد فقام الشيخ وأعد خطبة الجمعة. واتى بالادله الشرعية من الكتاب والسنة التي تدل على صحة استعمال هذه الآلات وخطب خطبة جمعة وألقاها واستعمل مكبر الصوت ومضى عند الناس لأنه صحيح وتدل عليه النصوص الشرعية بل لم يكتفي بذلك ألف رسالة جميلة ونافعة في بابها سماها الدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي الدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي العلوم النافعة الأشياء الحديثة الوسائل الحديثة قيدها بقوله ماذا؟ النافعة فيخرج منها الضار فالعلوم النافعة العصرية يعني التي اكتشفت في هذا العصر داخل في الدين الإسلامي من أين دخلت فيه جنالة في الالتزام الآيات الكثيرة التي في القرآن يؤخذ منها بطريقة الالتزام كثيرة التي تدل على هذا المعنى والشيخ جمع قدرا منها طيبا في رسالته هذه وهو يشير إليها هنا بقوله وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضوع وقد ذكرنا شيئا من هذا في غير هذا الموضع إلى هنا انتهى انتهت الأمثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله ونص الله عز وجل أن يمن علينا اجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والقول السديد وأن يهدينا جميعا إليه صراطا المستقيمة وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا وأن يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يوفقنا لكل خير يحبه الله الله تعالى على ما صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ليك